بسم الله الرحمن الرحيم حامين عين سين قاف كذلك يحيي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 أولياء الله حفيظ عليهم الله حفيظ عليهم وما أنتم عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآن عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها لتوزر أمة القرى ومن حولها و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 ولا نصير ام اتخذوا من دونه اولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله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 وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من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 بيننا وإليه المصير، والذين يحجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عودة ربهم, ربهم، وعليهم غضب ولهم عذاب شديد.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 الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ظلال بعيد الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز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 أَمْ يقولون افترى على الله كذبا فان يشا الله يختم على قلبك ويمح الله الباطل ويحق الحق بكلماته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 بغوف الأرض ولك ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط ويشر رحمته, رحمته وهو الولي الحميد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 وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلى إن يشأ يسكن الريح فيضللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أَوْ يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص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 انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل الى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين امنوا ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهلهم يوم القيامه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 وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإلا تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء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 وراء حجاب أو من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا